كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى 119. الذي ينهى عبدا إذا صلى 110. أرأيت على الهدى 111. أو أمر أرأيت إن كذب نفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو كلا لا تطع هو السجد